جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول بالنسبة للمرأة المعتمرة أين تقص شعرها المرأة المعتمرة تقص شعرها في أي موضع أرادت إلا أنها تحذر أن تقص شعرها بحضرة الرجال مثل ما يفعل بعض النساء في عندما تنتهي من السعي في الشوط السابع وهي المروة تخرج شعرها وتقصه إحدى رفيقاتها أمام الرجال فلا تفعل ذلك وإنما تنتظر حتى تصل إلى منزلها أو في مكان لا يراها فيها الرجال وتقص شعرها حينئذ نعم يقول وما هي الملابس التي تلبسها حال إحرامها بالعمرة المرأة ليس لها لباس خاص تلبسه أو لون خاص تلبسه حال الإحرام وإنما تلبس المرأة من الملابس ما أرادت أو أحبت لكنها تجتنب ثياب الزينة تتجنب ثيابه الزينه تتجنب ثيابه الزينه ولها ان تلبس ما شاءت من الثياب وعليها ان تجتنب حال الاحرام ايضا في غير حال الاحرام الملابس المحرمه الملابس المحرمه ومن الدواهي والمصائب العظيمه ان بعض النساء لا تزال تلبس لباسا محرما وهي تطوب ببيت الله جل وعلا معتمرة داعية ربها أن يغفر لها وأن يتقبلها تائبة وداعية وسائلة وهي بثياب محرمة منكرة فاتنة لمن حولها من الطائفين والساعين وهذه مصيبة فالمرأة لها أن تلبس ما شاءت من الثياب لكن تجتنب ثياب الزينة وليس هناك لون معين مثل الأبيض والأخضر والأسود ليس هناك لون معين يقول وهل لها أن تصلي وراء مقام إبراهيم تصلي نعم وراء مقام إبراهيم لكن إذا كان المطاف فيه الناس ويقتضي ذلك سجودا وركوعا منها أمام الناس فلا تفعل ذلك وإنما تبحث أي أي مكان وخاصة الأماكن المخصصة في المسجد الحرام للنساء تذهب وتصلي فيها تذهب وتصلي فيها لا لا تأتي راغبة في الصلاة خلف المقام وتركع وتسجد أمام الرجال ليس لها ذلك وعائشة رضي الله عنها لما كانت تطوب البيت كانت تطوف حجرة من وراء الرجال ولما جاءتها مولات مولات لها فرحة جاءت لأم المؤمنين عائشة وقالت لها طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر الأسود تقول لأم المؤمنين عائشة طفت بالبيت سبعا وقبنت الحجر الأسود فقالت لها عائشة رضي الله عنها لا أجرك الله لا أجرك الله لا أجرك الله تزاحمين الرجال لأن تقبيل الحجر الأسود سنة أما مزاحمة المرأة للرجال ومدافعتها والتصاقها بجسمها فالرجال من أجل أن تصل إلى الحجر هذا دخولهم في أمور محرمة دخول في أمر محرم فلا تفعل فلا ترتكب المحرم في سبيل تحصيل ماذا المستحب لا ترتكب المحرم في سبيل تحصيل المستحب ولهذا قالت لها عائشة لا أجرك إلا تزاحمين الرجال نعم إذا وجدت المرأة يعني ساعة وخلوا في المكان بدون مزاحمة تفعل وإلا تترك السنة توقيا للأمر المحرم يقول ما حكم المشاركة في المسابقات القرآنية لغرض تثبيت الحفظ العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أنه لا بأس أن تجعل الحوافز لطلاب العلم تشجيعا لهم تشجيعا لهم على حفظ كتاب الله والمداومة على كتاب الله ولا فيما الصغار الذين لا يزال يحتاج إلى أن يشجع وأن يدعم فالحوافز والهدايا والمنافسات التي تعقد من أجل تشجيع الطلاب على الحفظ والتنافس فيه وضبط القرآن هذه لا بأس بها، لكن ينبغي أن يربى الطلاب على استصلاح النية على استصلاح النية وأن مثل هذه المسابقات لا يدخل فيها قصدا لها ورغبة فيها لتحصيل هذا المال أو تحصيل تلك الشهرة وتكون هذه نيته هذه مصيبة لكن يربى الطلاب على إصلاح النية على إصلاح النية وأنه لا باس من هذه المنافسات إذا كان الغرض التشجيع وحفز الهمم لا أن تكون هي المقصودة أصالة نعم هل يجوز أن أمر أمام المصلين في حالة الازدحام الشديد جاء في الحديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين بعض الروات خريفا أربعين خريفا خير له من أن يمر بين يديه أو كما جاء في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فالمرور بين يدي المصلي هذا أمر ليس بالهين أمر ليس بالهين وجاء في هذا الوعيد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبعض الناس قد يمر بين يدي المصلي أو المصلين في الزحام عن غير حاجة ولهذا بعضهم مثلا تجده يمر من أمام عشر أو عشرين أو ثلاثين مصلي مستعدلا من يراه يقول هذا عنده أعظم الحاجات ثم إذا خرج من باب المسجد ولقي صاحب الله وقف معه ساعة كاملة يتحدث معه ولا, ولا, ولا إشكال عنده فالأمر ليس بالهين الأمر ليس بالهين والأصل أن الإنسان لا يمر الأصل أن لا يمر بين يدي المصلي ويبحث عن طريق أو آخر حتى يمشي دون أن يمر بين يدي المصلي والمصلي أيضا عليه أن يمنع من, من يريد أن يمر بين يديه عملا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وإذا كان المصلي في المطاف مثل ما يفعل بعض الناس المطاف مزدحم ويقف ويصلي ركعتين فالحق للطائف وليس المصلي الحق في المطاف للطائف وليس للمصلي أما ما سوى ذلك الحق المصلي ولا يحرص الا يمر بين يدي المصلي يحرص ألا يمر بين يدي المصلي نعم. يقول شيخنا نحن نقيم بمكة في فندق قريب من المسجد الحرام لكننا نصلي صلاة المغرب في المسجد القريب من الفندق فهل لنا نفس أجر المسجد الحرام الثواب المضاعف في, في مكة الذي جاء في الحديث صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام خير من مئة صلاة في مسجد هذا فالصلاة المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والذي عليه جمهور أهل العلم أن المسجد الحرام يتناول الحرم كله يتناول الحرم كله وليس فقاصرا على مسجد الكعبة ولا شك أن الصلاة في مسجد الكعبة أفضل لكن تحصيل هذا الثواب الذي هو مئة ألف حاصل في كل المساجد التي هي داخل حدود الحرم المكي نعم. يقول شيخنا بارك الله فيك أنا ولله الحمد ملتزم بالسنة مطيل للحية مقصر للإزارة لكن والدي ووالدتي لا يريدون أن أكون بذلك لا يريدون أن تكون لدي لحية وهما لن يرضيا عني حتى أزيل لحيتي هذا يسأل ما المطلوب منه تجاه والديه وهما لا يريدان منه البقاء على هذه السنة والواجب على هذا الابن مع والديه ان يكون برا بهما اكثر من غيره لطيفا في التعامل معهما اكثر من غيره وان تظهر عليه السنه في تعامله مع والديه وخلقه معهما وادبه معهما واحترامه لهما وقيامه بحقوقهما واما ما ينهيانه عنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس للأبوين ولا لغيرهما طاعة في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا يطيع, فلا يطيع والديه فيما نهياه عنه من فعلا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق لكن عليه أن يكون برا بالوالدين حسن التعامل معهما قائما بحقوقهما محسنا إليهما كيف وقد قال الله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا لم يقل وعقهما قال وصاحبهما في الدنيا معروفا أي مع أنهما يأمران بالشرك ويجاهدان على الشرك بالله فالحاصل أن على هذا السائل أن يحرص على الثبات على السنة ويدعو الله سبحانه وتعالى ان يثبت على السنة وأن يصرف عنها الفتن وأن يحسن التعامل مع والدي وأن يكون برا بهما وأن لا يطيع والدي فيما نهياه عنه من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقول شيخنا حفظك الله توفي والدي رحمه الله في عشر مارس 2014 ميلادي كم بالهجري هذه؟ هو سؤال وكذا السؤال هذه نكت فيه. نعم هل عدّة والدتي نحسبها بالميلادي او بالهجري؟ لا ال العدة تكون بالتاريخ الهجري العدة تكون بالتاريخ الهجري وبالشهور الهجリー والشهور الميلادية تختلف عن الشهور الهجارية زيادة ونقصا فالاصل هو بحساب العدة بالتاريخ الهجري نان يقول إذا صليت والشفع والوتر بعد صلاة التراويح مع الإمام فهل بالإمكان التهجد بالبيت؟ إذا كنت من أول الليل تعلم من نفسك رغبة أن تقوم في آخر الليل ويكون لك صلاة من آخر الليل فاشفع وترك. اشفع وترك بركعة بعد ان يسلم الإمام حتى تصلي من آخر الليل أما إذا حصلت لك الرغبة في الصلاة إذا حصلت لك الرغبة الصلاة من الليل في آخر الليل فإنك تصلي ثنتين ثنتين بلا وتر تصلي ثنتين ثنتين بلا وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة نعم يقول أنا مسافر واحيانا أصلي الظهر في الفندق لعدم استطاعة النهوض فهل ذلك جائز؟ يقول إيش؟ أنا مسافر نعم. واحيانا أصلي الظهر في الفندق المسافر المسافر له رخصة في القصر له الرخصة في القصر من الصلاة لكن إذا كان في بلد الإقامة ويسمع النداء فالذي ينبغي له أن يحرص على شهود الصلاة مع الجماعة ولا سيما من هو في المدينة حتى يفوز بفضيلة الصلاة في هذا المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام فبالمجاهدة للنفس والاستعانة بالرب تبارك وتعالى يتحقق الخير بإذن الله سبحانه وتعالى اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفه عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا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 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه